「私の名前は何で وضلنا على كثير موسوعه ن النابلسي م للعلوم الاسلاميه ن ن ا وطق ط ل ر و و 私たちはそれを知りたいと思います。<音楽> ي ايها أ الاخوه ايها الاخوه ايها الاخوه د ايها الاخوه ي ش ع ن فَتَبَسَّمَ ايها ا ل ن خ و ه وقال موسوعه ز النابلسي نعمتك ل و ع ل ى و وأن أ ع م ص الاسلاميه ح 「ここで」 موسوعه النابلسي أحبت ب لم تحط ه وجدتك م ب بنبع ن ل ع ي و ج د ت م ر الاسلاميه و م ت م و س و ن للشمس م ر ا و ن ا ب ل ه س ي ل ل ع م ا ل ه م فصدهم عن ا ل س ب ي ل ف ه م لا ي ه م و س و ل ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ا ه